جل البديع بذ الطبيعة أبهجاء خلق الجمال فكان سحرا مبهجا جل البديع بذى الطبيعة أبهجٌ خلق الجمال فكان سحرا مبهجا جل البديع بذى الطبيعة أبهجٌ خلق الجمال فكان سحرا مبهجا يا بجان خلق الجمال فكان سحرا مبيجا طاف السحاب ودرعه مملوئن في السحابة مخرجا وإذا يحاول في السحابة مخرجا وإذا برعاد للعظيم مسبح ومبشر بالغيث يبرد العجاب ومبشر بالغيث يبرد العجاب وتطلعت ضمه العيون ودمعها من فرحة فوق الخدود تدحرجا جل البديع بذي الطبيعة أباجا خلق الجمال فكان سحرا مبهجا بِدِ الطَبِيعَةِ أَبْجَانَ خَلَقَ الجَمَالَ فَكَانَ سِحْرًا مُبْجَانَ فَإِذَا بِغَيْثٍ كَالخُيُوطِ الفا له بين المحابس من نجاة يهوي إلى الغبراء يمسح حزنها فالبعد عنها قد أضر وأزعج بل عنها قد أضر وأزعج فاستقبلاته الأرض لوقيا عاشق بعد الفراق من الحبيبة زوجا جل البديع بذي الطبيعة أباجا خلق الجمال يا باجا خلق الجمال فكان سحرا مبيجا يا ربنا أنت الكريم المرتجى فاجعل لنا من كلهم من مخرجا فاجعل لنا من كلهم من مخرجا في الصبح البلاء لعابد من غير بابك عنده نفع الرجال من غير بابك عنده نفع الرجال من غير ستك يحتمي في بحره من كل ما كروه إذا الليل سجا جل البديع بذي الطبيعة أبهجا